117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين 119. إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك 114. إن الله كان بما تعملون خبيرا 115. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 116. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 117. وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أما 112. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 113. ذلكم قولكم بأفواهكم 114. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 115. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 فَالُو إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 112. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 113. ليسأل الصادقين عن صدقهم 114. وأعد للكافرين عذابا أليما 115. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء 119. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 110. وكان الله بما تعملون بصيرا 111. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم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 112. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 113. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا